بسم الله الرحمن الرحيم وسبح وما نَقَمُوا منهم إلا لَؤْمًا وَآمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكَ آمَنُوا بِاللَّهِ الذين له ملك السماء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأن إن نبو شراً بك لشديد هل أتاك خديف الجنود في عون بل الذين كفروا في بل وقرآن مزيد في لوح